لا يحل لك النساء من بعض ولا أن تبدل بإن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك لا يحل لك أحزن بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رطيبا وكان الله على كل شيء